وراردته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال نعاذ الله إنه ربي أحسن مكواي إنه ربي أحسن مكواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم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 وشهد شاهد من نهرها إن كان قميصه قدم قبول إن كان قميصه قدم قبول فقدقَت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قدم دُبُر فكذبت وهو من الصادقين لكم عظيم يوسف اعرضا هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب قد شغفها حبا انا لنراها